وهذا يسأل تارك الصلاة تكاسلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حكم على تارك الصلاة قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر لم يفرق بين من تركها جاهدا لوجوبها وبين من تركها عنادا وبين من تركها تهاون وكسلا هذا تفريق ما أدرى عن أصله. صاحب هل السؤال هذا اللي في المنظومة أشوفه بعد ما ننتهي وأعلمه لأن ما أحسن وضع السؤال برأة اعتمرت وبقي لها عند السعي شوطاني ورجعت إلى بلادها ما تمت العمرة ترجع ولا تزال محرمة فإذا كانت عند زوج ووطئها زوجها في هذه الفترة فقد فسدت العمرة فتأتي وتكمل عمرتها وتذبح شاتم في مكة توزع على فقراء الحرم فإن لم تستطع تصوم عشرة أيام ثم تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت وتحرم بعمرة قضاء عنها وإن لم يحصل جماع فإنها تأتي وتكمل عمرتها لكن المحظورات الأخرى التي فعلتها تكفر عن كل محظور منها هذا يقول النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إذا كان على وجه الامتنان ما المراد بالامتنان الامراد بالامتنان امتنان الله على خلقه كما في قوله تعالى في سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان هذه ثلاث نكرات في سياق الامتنان فالمقصود بالامتنان تفضل الله على خلقه ما هي أخصر المختصرات في علم الفرائض وأصول الفقه في علم الفرائض الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفي أصول الفقه مختصر الروضة للطوفي بعض الأسئلة ما تكون الكتاب امسكها بعد امرأة محرمة طافت بالبيت ستة أشواط وسعت وقصت جاهلة فماذا عليها تعيد لأنها ما فكت الإحرام تعيد تطوف وتسعى وتقص من جديد وإذا كان عندها زوج كما سبق فقد فسدت عمرتها وتذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم فإن لم تستطع تصوم عشرة أيام فإذا كانت ما حصل جماع فإنها تأتي وتكمل العمر تطوف وتسعى وتقص من جميع ضفائرها بقدر أنملة من كل ضفيره وبعد ذلك إذا كانت قد عملت شيئا من المحظورات الأخرى تكفر عنها مسألة جاهلة الحرم به علماء كثير مو كان أنها تسأل شخص أحرم من الميقات لأن في ناحية مهمة جدا وهي أن الشخص إذا أراد أن يقدم على عمل يجب عليه أن يعرف أحكامه قبل أن يقدم عليه لأن هذا من فرض العين وكون الشخص يترك الشيء الواجب عليه ويقدم ويعمل على جهل فهذا تفريط من وهذا يقول شخص أحرم من الميقات وترك التلفظ بالنية النية ما يتلفظ بها لا عند الإحرام ولا عند الصلاة بعض الناس إذا أراد أن يصلي مثل صلاة الظهر إذا رفع يديه قال نويت أن أصلي صلاة الظهري أربع ركعات أداء مقتديا بهذا الإمام ويسمي الإمام هذا كله ليس له أصل ينوي بقلبه ويكبر إذا كان النهنوى الدخول في الإحرام يكفي ما هو أجود شرح للفروق في تعليق على الفروق لابن الشاط اما الكتاب هذا ما شرح وهذا يقول ما هي الطريقة المنهجية لطلب علم العصول والقواعد الفقهية يا اخي ممكن انك ترتبط لك بشخص من الذين يعلمون الأصول ويعلمون قواعد الفقه وتتدرج معه ويقترح عليك الكتب المناسبة لك بالتدريج. ويقول هذا يقول هل يستطيع الرجل أن يمنع زوجته من صيام التطوع؟ نعم لأن هذا حق له. إلا إذا كان تعسف لأن بعض الرجال يريد يعني في سياسة البعض الرجال والسياسة البعض النساء أيضا. في سياسة البعض الرجال وهي أنه يريد مسخ شخصية المرأة بحيث أنها تكون آلة مع تأتمر بأمره ولو أمر بمعصية وتنتهي بنهيه ولو نهى عن طاعة يكون تكون ونفس الشيء المرأة يعني تتدرج مع الرجل حتى أنها تخليه آلة لها. تسخره لما, لما تريد، وعلى كل حال كل واحد من الزوجين له حقوق وعليه حقوق، فيؤدي الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له ولا يسلك مسلك التعسف ولا يسلك يعني لا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط. وهذا يسأل عن التعزيئة التعزيئة يا أخي مشروع ما فيها شيء ما معنى الشخصية العينية هي الشخصية العينية هذه يعني شخصية عينية مثل زيد ولا محمد ولا يعني شخص بعينه أما الشخصية المعنوية أو الشخصية الاعتبارية هذه مثل الشركات ومثل يعني الجهات اللي يعني جهة مسؤولة يمثلها شخص مثلا كيف الجمع بين الحديثين بين قولها صلى الله عليه وسلم كل معافى معافة للمجاهرون فإن قوله صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا ولما إلى عنهم قال هؤلاء الذين إذا خلوا بمحالم الله انتهكوها كل أمة معافا إلا المجاهرون هذا من جهة تنبيه الناس عليه لأن مثلا إنسان اشتهر في بلد إنه يستخدم الزنا ولا يستخدم شرب الخمر ولا يستخدم اللواط المهم إنه يستخدم أمر محمور محرم وظاهرة للناس هذا ما في مانع من تحذير الناس عنه فهذا لأن, لأن الإنسان قد يفعل الشيء ويستتر من يبتلي بشيء من هذه القذورات فليستثر بستر الله من سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة لكن بعض الناس يعني يغرق في الإجرام حتى تكون السيئة عنده حسنة والحسنة عنده سيئة يعني تنقلب الموازين عنده هذا غير معافى هذا في الدنيا أما بالنظر للذين يأتون يوم القيامة بأعمال كجبهة التهامة إلى آخره فهذا شيء يرجع إلى محاسبة الله لهم ففرق بين الأمرين وهذا يقول رجل يقول سعى بعد المغرب وطاف بعد الطاف بعد المغرب وسعى بعد العشاء ما في شيء هذا يسأل عن العمل في البنوك الربوية لا يجوز لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم في الازم سواء هذا يقول إنه حكم النظر إلى وجه المرأة برغبة يقول برغبة نظرة أولى داخل الحرم كيف تكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول للعلي اتق نظرة بعد النظرة فإنها لك الأولى وليس لك الثانية لأن النظر المفاجئ هذا ما يعاقب عليه لسان لكن إذا منه ركد نظره حينئذ يكون هذا العمل هو المحرم ما هو مهِ واضح في الكتابة هذه مرة؟ بعض الناس في أوقات الزحام في المسجد الحرام يسلون في مداخل ال الحرم إلى غير القبلة الصلاة إلى غير القبلة ما سجوز؟ سواء كان داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ أتينا في المدينة المنورة، قمنا في المدينة المنورة عدة أيام، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى جدة، وقمنا فيها يومين، ثم أحرمنا من السكن. إذا كنتم قدمتم من المدينة وفي نيتكم العمرة، فميقاتكم هو أبيار علي. وإذا كنتم على هذا الوصف أحرمتم من جدة من السكن. فقد أحرمتم دون الميقات فتركتم واجبا من واجبات العمرة وعلى كل واحد منكم بهذه الصفة فذية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام أما إذا كان أتى إلى جدة وليس في نيته عمره أصلا ما كان يريد العمره أصلا ولما جاء إلى جدة وجد إن الظروف مناسبة له من أجل أن يأخذ عمرة، فهذا يحرم من جدة وليس عليه شيء، ففرق بين من أنشأ الإحرام من المدينة وبين من أنشأ الإحرام من جدة. نافلة شرعت في صلاة نافلة فجاء أحد المصلين بنية صلاة فريضة إذا دخلت في النافلة ودخل معك من أولها ما في مانع هذا يقول إذا بعت قمح بذهب هل يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه إذا بعت ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أفضل متن يحفظه طالب العلم في مسائل الفقه والله يا أخي كل مذهب من المذاهب له يعني متون متعددة فيه الآزاد المستقنع وفيه مختصر خليل وفيه المنهاج للشافعية وفيه البداية للحنفية ولا أدري عنك أن تنتسب إلى أي مذهب إذا يقول يسأل عن نقل الزكاة، تنقل إذا إذا ما وجدت أحد في بلد في بلد المال أو كان نقلها فيه مصلحة راجحة في هذا القيد فيه مصلحة راجحة ما في مانع، لكن الأصل أهل البلد الذي فيه المال هم الأحق إذا وجدوا. كل عدل نتياه للعمل لا يكون تركه هنيب السلام هذا من جماعة اللي شو اسمه الم المرجئة ماذا يفعل الزاني الذي لا تقيم دولته حد الزنا يا أخي يتوب فيما بينه وبين الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والتوبة تجب ما قبلها والله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان لما ذكر جملة من المحرمات ذكر منها الزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما الكلام. امرأة تقول كنت آتي إلى مكة في سنوات سابقة مع أهلي في, في في أول رمضان وكانت الدورة تأتيني في بداية رمضان فلا أحرم من الميقات كثت في مكة أياما ثم طهرت يذهب بي أبي إلى مكان لا أعلمه الآن ما هو إلا أنه دون ميقات السيلي الذين مروا به ونحن قادمين من الرياض وأحرم من هناك فهل علي شيء إذا كنت دخلت بدون إحرام وأنت حائض وكنت على نيتي أنك إن طهرتي أخذت العمرة وإن لم تطهري فإنك تسافرين مع أهلك يعني ما ما عندك عزم كامل على أخذ العمر، فإذا كان كذا فالح، فالمكان الذي ذهب به ذهب بكي أبوكي إليه هذا ما في يكون هو الميقات بالنسبة لك، أما إذا كنت قد مررت على الميقات وأنت علانية صادقة من ناحية يعني إرادة العمر فأنت تركت واجب من الواجبات وعليك الفدية عن كل عمرة. يعني عن كل عمرة حرمتيها على هذا الوصف يقول هل يمكن قضاء الصلاة الفائته؟ لا إذا كنت تاركا للصلاة ما تقضي لأن ترك الصلاة كفر فلا تقضي ما عليك قضاء لكن عليك التوبة وهذا يسأل عن تفاسير تفاسير القرآن تجدون أن العلماء رحمه الله يعني خدموا القرآن من وجوه كثيرة ففيه تفسير القرآن بالقرآن وفيه تفسير القرآن بالسنة وفيه تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وفيه تفسير القرآن من ناحية اللغة وفيه تفسير القرآن من ناحية المناسبات وفيه تفسير القرآن من ناحية النحو وفيه تفسير القرآن من ناحية البلاغة وفيه تفسير القرآن من ناحية الأحكام فالقرآن مخدوم لكن بعض الناس يتعلق له بكتاب واحد من ال... بتفسير من التفاسير وقد يكون هذا التفسير يعني من وخاصة التفاسير الحديثة وهي وأهلها آخذون من التفاسير القديمة لكن إذا كان الشخص له مذهب يعني يعتقده فإنه يدخله في مواضعه من التفسير فكون إن الإنسان يأخذ التفاسير الموثوقة القديمة تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الامين الشنقية رحمه الله تفسير القرآن بالسنة هذا لبن كثير تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذا لبن جرير الطبري وكذلك تفسير القرآن من ناحية اللغة يعني الكتب التي خدمت القرآن من ناحية اللغة وكذلك الكتب إعراب القرآن وكذلك كتب أحكام القرآن مثل كتاب أحكام القرآن لابن العربي أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي وأحكام القرآن للكيا الهراسي وأحكام القرآن للقرطبي كثير من كتب وكذلك تفسير القرآن من ناحية المناسبات هذا في كتاب في المناسبات نظم الدرر في تناسب الآي والسور هذا فيه فيه في يعني فيه ثلاثين مجلد. فالمقصود أن الشخص يعني يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بب الصحابة إلى آخره وأحسن كتاب خدم القرآن من ناحية الناحية البلاغة هو تفسير الزمخشري، لكن يتجنبه الإنسان في جميع ما يتعلق بالعقائد. لأنه أدخل فيه مذهبه مذهبه الاعتزالي أدخله فيه فيأخذ منه الجانب البلاغي فقط وهذا يقول ما رأيك في من قص شعرات معدودة يعني من أجل التحلل من العمراء الواجب على الإنسان أن يحلق، فإن لم يحلق فإنه يقصر، يعني هو مخير بينهما، لكن إذا قصر يقصر من جميع شعر الرأس. يقول حط المقتول ألا يسقطه الله يوم القيامة من القاتل إذا لا التوبة هذه من حق الله ما حقوق الخلق فيما بينهم ما تسقطها التوبة. واللسان الناس يعتدي بعضهم على بعض بالليل والنهار ويتوب يعني يعتدي بالنهار ويتوب بالليل أو يعتدي بالنهار ويتوب بالليل لا الله سبحانه وتعالى يقضي بين خلقه حتى أنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرن الشاة الجلحة اللي ما لها قرون واللي لها قرون تنطح اللي ما لها قرون فيقتص لهذه من هذه يوم القيامة أي يعني أي أي يعني أي اعتداء من أحد الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المعتدي ظالم والمعتدى عليه مظلوم فيقتص للمظلوم ولهذا إذا اقتص الله من البهائم بعضها لبعض قال لها كوني ترابا هذا يقول يعني يسأل عن دخول الحائض للحرم ما يجوز واو. هالشباب الظاهر أنهم ما أدري وش لهم طريقتهم يعني كثير من الأسئلة عن الأناشيد عن الأناشيد ولعب الكرة يعني ما, ما بعد سألني واحد عن يعني حكم تلاوة القرآن يسأل عن الكورة يعني يعني ما أدري شلون هالبيئة هذه يعني الواحد ما أدري كيف يربي نفسه يقول من أين يحرم أهل مكة يحرمون للحج من مكة ويحرمون للعمرة من خارج الحرم. لا فاضي هذا السؤال هذا. فيها زواج يسمونه زواج المسيار لأن السؤال هذا يتعلق به. الشخص اللي بيتزوج يشترط الشروط الآتية ليس لها نفقه وليس لها كسوة وليس لها سكن وليس لها قسم. وليس لها حق أن تنجب ذرية هذا ذواد مستيار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا يجود للإنسان أن يتعدى حدود الله جل وعلا لأن السؤال هذا يتعلق في نظرية تحديد النسل، تحديد النسل، وتحديد النسل هذا ليس له أصل في الشرق لأن كل مولود رزقه مكتوب، رزقه وأجله وعمله ومصيره يعني شقي أو سعيد، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فما فيه نفس. توجد على وجه الأرض إلا ورزقها مقدر لها ما في أحد يأكل من رزق أحد كل واحد رزقه مكتوب له وهذا يقول الذين يسبون الدين أو يسبون الله هذا ناقض من نواقض الإسلام استتاب فإن تاب وإلا قتل يعني ما بعد بقي ما بقي من أعماله ما بقي من نشاطه وتفكيره إلا أنه يسب الله يقول سؤالي هو أنني أشرت إلى زوجتي اتجاه القبلة داخل المنزل الذي سكنت فيه لمدة قصيرة في المدينة وبعد أن صلت ثلاثة فروض اكتشفت أن تحديدي للقبلة خاطئ يا أخي أنت قلت على الله بغير علم كان بإمكانك أنك تخرج من السكن وتشوف مسجد من المساجد القريبة منك وتشوف قبلة المسجد وتأتي وتحدد لزوجتك القبلة على وفق تحديد قبلة المسجد الذي تحققت من قبلته لكن تحدد القبلة من فكرك لا بد أن تعيد هذه الصلوات لدي 31 رأس من الإبل إذا كان إذا كانت غير سائمة فليس فيها زكاة لكن إذا كنت تبيع منها فتكون من عروض التجارة تقدرها على أنها عروض تجارة وتزكيها ما طفل طاف وسعى ولبس قبل أن يقص جهلا ما عليه شيء الطفل هذا عمده خطأ رجل ذهب إلى مكة وإلى جدة لغرض دنيوي أن ونوى أن يأتي بعمرة من جدة من غير ميقات إذا كان إنه ذهب من مكة إلى جدة ونوى العمرة من جدة فميقاته جدة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أيه بس وهذا يقول وش طليق يقول أنا بحط لي جدول إذا صليت الصلوات المسنونة وإذا ما صليت يصير في خانات فاضية علشان حاسب نفسي زاك الله خير هذا وسيلة من وسائل الوعظ لنفسك. هذا يسأل عن شحن الجوال من مقر عمله لا يا أخي لأنك لا تحشن الجوال من بيتك